الحي من المعين انت المعين رب يقو انت المغيب والمعين انت المعين ان الخلائق كلها بعظيم وجودك تستعين انت المعين وحسبك رب يدايك أنت المهيمن والمعين أنت المعين